بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سائلون بعذاب واقع سائلون بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ليس له دافع من الله بالمعارج. من الله بالمعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مخداه خمسين ألف سنة. تعرج الملائكة. والروح إليه يوم كان بقدامه خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا وَنَرَاكَ قريبا ونَرَاكَ قريبا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ الجبال يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْيَ الرحمن الرحيم وما ذلك الرحمن الرحيم يبصرونهم يبصرونهم يود المجرم لو افتدي من عذاب يومئذ ببنين يود المجرم لو افتدي من عذاب وصاحبته وأخي، وصاحبته وأخي، وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤوي، ومن في الأرض جميعا ثم من كلا، كلا، إنها لوا، إنها لوا، نزاعا للشوا، نزاعا للشوا، تدعو من أربعة ولا، تدعو من أدبر وجمع فأوعى. وجمع فأوى. إن الإنسان خلقه لوع. إن الإنسان خلقه لوع. إذا مسه الشرد زوع. إذا مسه وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْقِيُومُ نُعَمًا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْقِيُومُ نُعَمًا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ, على صلاتهم دائمون الذين هم والذين في أموالهم حقكم معلوم والذين في اهواهم حقكم معلوم للسائل والمحروم يكون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذينهم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حاقعون. إلا وَرَأَىكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَرَاكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على أولئك في جنات مكرمون. أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفوا قبلك مطيعين. عن اليمين وعن الشمال يمين. عن اليمين وعن الشمال يمين. أيقمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون إنا لقادرون. فلا خوف في رزق المشارك والمعارف إننا قادرون. علَى أن نبدل غيرًا منهم وما نحن بمسبوق فَيَوْمَئِذٍ أُمّ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبوقٍ فَسَتَوُهُمْ يَقُولُ وَيَلْعَبُ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَسَتَوُهُمْ يَقُولُ وَيَلْعَبُ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداد سراعا قاشعة أبصارهم ترهقهم ذله. قاشعة أبصارهم ترهقهم ذله. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كان يوعدون